بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما اتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم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 119. يبتغون, يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا 110. وإذا حللتم فاصطادوا 111. ولا يجرمنكم شمآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تواونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخلقه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 فمن اضطر في مَخْمَصَةٍ غير متجانف لإثم فَإِنَّ الله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ ماذا أحل لهم قل أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْفُعُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ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 وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا أَوَلَا نَسْتُمِ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أُنْفَتَيْنَمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ 119. ويريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 110. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ الله عليم بذات الصدور أَيُّهَا يا آمَنُوا الذين قَوَّامِينَ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 113. ولا يجرمنكم أَلَّا قوم على تعدلوا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 لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا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 ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا من 119. وما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح بن مريم وامه ومن في الارض جميعا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 124. لا تدخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 125. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين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 واتل عليهم نَبَأَ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إِنَّمَا يتقبل الله من المتقين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 فطوعت لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غرابا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ ليريه كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الارض فسادا ان قتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض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 يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا 112. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإذا جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حَكَمْتَ حكمت فاحكم بينهم بالقسط اللَّهَ الله يحب وَكَيْفَ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن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 117. ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين 118. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون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 ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون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 ومن يتولهم منكم فَإِنَّهُ منهم إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم إنهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا قاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 120. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون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 وَإِذَا جاءوكم قالوا آمَنَّا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أَعْلَمُ بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم سارعون في الْإِثْمِ والعدوان وَأَكْلِهِمُ السحط لبئس ما كانوا يعملون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 بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم الأداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا أنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم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 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم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 ليدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتغون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إِذَا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات اذا ما اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين <تصفيق> يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء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 ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه أو كفاره أو كفاوة طعام مساكين أو ادل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام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 وَإِذَا قِيلَ لَقُنتَ عَلَوُ إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَى الرُّسُولِ قَالُوا حَصْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَفُسَكُمْ لا يضركم ما ضل إذا اهتديتم إلى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذعى عدل منكم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 فإن عثر على أنه استحقا إثما فآخران استحق فائمن يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فَيُقُسْ مَانِبِ اللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا تَدَّعِنَا إِلَّا إِذَا الْمِنَ الْغَالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أببتب قالوا لا علم لنا إنك أنت هلام الغيوب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 وَإِذْ كففت بني إسرائيل عنك إِذْ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إِنْ هذا إلا سحر مبين وَإِذْ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمني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 سَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآَفِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَرُزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِكِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ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 لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو